وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تذكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله على غني حنيد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 فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون ما إليه مريد وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَلَا يَخِرُّونَ فِي الْأَرْضِ سُجَّدًا وَلَا هُمْ يَذَرُونَ مِنْهُ شَيْئًا كَأَنَّمَا يُصَدَّعُونَ بِهِ وَقَدْ زُيِّنَ لِلْمُفْسِدِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تقضون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسرطان مبين